إذن الإسلام رسالة وليس بحكم ودين وليس بتولى أمر كهن كدين النصارى تماما ما لله لله وما لقيصر لقيصر الدين لله والوطن للجميع إن أردت أن تتدين فهذا بينك وبين دينك إن شئت أن تعبد الله وإن شئت أن تعبد الحمار ما لنا ولك عندنا بعد ذلك نظام في الحياة يقرره مجلس الشيوخ مجلس البرلمان مجلس الوزراء مجلس الشعب مجلس الأمة مجلس النواب أما بعد ذلك الدين ماذا تريد أن تتدين تدين الإسلام رسالة لا حكم ودين لا دولة ولا أريد أن أذكر كل ما ذكر في كتابه ورد عليه الشيخ محمد بخيت المطيع عليه رحمة الله فهذا يحتاج لمواعظ ودروس متعددة لكنني سأ سأوجز مناقشة هذا الضال المضيل بما ناقشه به على سبيل الاختصار الشيخ مصطفى صدري عليه رحمة الله في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين مع أنه رد عليه على سبيل الانفراد لكن ذكر مضمون الرد في موقف العالم فقال له حروب النبي عليه الصلاة والسلام وسرايا فقط سنقف عندها ونناقشك فيها هل حارب النبي عليه الصلاة والسلام وغذا وأرسل سرايا تقاتل في سبيل الله املا هذه الغزوات والسرايا أنت بين أمرين اثنين لا ثالثة لهما في هذه الغزوات والسرايا أولا إما أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حارب للدين من أجل, من أجل أن ينصر دين الله وأن يقيم هذا الحكم في هذه الحياة فهل قاتل من أجل دين الله وأراد أن يؤسس حكومة لنشر نور الله هل هذا واقع أم لا إن قلت نعم قاتل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إعلاء كلمة الله وإظهار نور الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى بطل مدعك من أوله لآخر أن الإسلام دين وليس دولة ورسالة وليس بحكم إذا قتال النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته وسرايه لما ليؤسس حكومة دينية يحكم بها البرية فإذا سلمت بهذا وقلت إن هذا الجهاد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا موجود في القرآن ولا ينكره أحد من بني الإنسان من مؤمن وكافر بأن النبي عليه الصلاة قاتل وجاهد هذا القتال والجهاد لما؟ ليؤسس حكومة دينية وانت تقول الإسلام دين لا دولة ورسالة وليس بحكم إذا بطل مدعاك من أوله لآخره إلا إذا أردت أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عن مقتضى رسالته وتتهمه بعد ذلك بالشذوذ والسفه فقاتل لكن لا من أجل أن الله أذن له بالقتال ومن أجل إعلاء دين الله هو في الأصل لا يحق له أن يقاتل وقاتل وأنت تقول بهذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام تخطى الحدود واعتدى وتجاوز والله ما أذن له بهذا إن قلت بهذا فأمرك واضح ولا شك في كفرك وإذا قلت إن هذا الجهاد الذي قام به خير العباد نبي عليه الصلاة والسلام مشروع من أجل تأسيس حكومة لإقامة دين الله فقد بطل مدعاك وإذا وإذا قلت وهو الأمر الثاني إنه أراد أن يؤسس حكومة زمنية لا حكومة دينية فأنت قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له حكومة ولذلك يقول حكومة أبي بكر حكومة زمنية محضة لا صلة لها بالإسلام وكما يقول الشيخ مصطفى صدري عليه رحمة الله يقول كل من طعن الحكام السابقين لم يتجرأ في الطعن بالخلفاء الراشدين ما تجرأ واحد إنما ما سلم منهم أحد هارون الرشيد وأبو جعفر والمأمون وغيرهم ما سلم أحد وكل واحد يخطئ ويصيب وقد جعلوا تلك الطعون سببا لتبرير عملهم وهدم خلافة الإسلام والقضاء على الخلافة العثمانية الإسلامية فقالوا كان الحكم فيه فساد وخلل. لكن ما تجر أضال أن يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قبله من يحمل شهادة العالمية ويدرس عشرين سنة في الدراسات العليا وهو قاض ويقول حكومة أبي بكر زمنية ما تجرأ عليه أحد بل كل من طعن في الحكومات التي جاءت بعد أبي بكر كان يطعن فيها لتفريطها بشيء من الإسلام وما يتهمها بالإلحاد والمروق من دين الرحمن أما هذا القاضي يقول كل الحكومات من عهد أبي بكر إلى هذا الوقت حكومات زمنية لا صلة لها بالإسلام على الإطرق والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له حكومة طيب إن قاتل من أجل الدين بطل الدعاء قل قاتل من أجل الدنيا لتأسيس حكومة دنيوية فقلت ليس له حكومة فعلى كلا الحالتين قولك باطل وما تتذرع به وتتعلل به مردود عليك وهو فاسد إخوة الكرام ختم الشيخ مصطفى صبر عليه رحمة الله كلامه معلقا على كلام هذا الضال في الجزء الرابع صفحة أربعين وسبعين وتلاثمائة يقول بالله عليكم هل سمعتم حكومة لا دينية تدور رئاستها مع الإمامة في الصلاة هل سمعتم هذا؟ حكومة أبي بكر لا دينية والسبب في حكومته تولية النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلاة فهل الحكومة التي لا تنتمي للإسلام السبب في وجودها إمامة هذا الخليفة في الصلاة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا عليا كن عليا وتجنب كل حتف وامحوا ما في كتابك فكتاب الله يكفي واتخذ منه طبيبا فلعل الله يشفي يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان له حكومة والحكومات التي بعده حكومات زمنية لا دينية فلا صلة للدين بالسياسة والإسلام رسالة لا حكم ودين لا دولة تفضل الدين أخي الكريم ثم نكمل هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم التسليم كثيرا فكرة اشتراه عليه الصلاة والسلام يفضل لنا على وجه الجلاء والتمام لأنه ما تريد تكون تحقيل غايات الناجية وشره النفسي وتوسع بعد ذلك على حساب الغير ثم اعتداء وبطش وسك لجماء إذا قتال المسلمين لاعدائهم فقتالهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو إخواتنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام أي تقاتلوهم ثم تأسروهم وتربطوهم بهذه السلاسل ثم بعد ذلك يسلمون فيصبحون اخوانا لكم كنتم خير امه أخرجت للناس وقد ثبت في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وسنم أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ومعنى الحديث هو ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله نأتي بهم في السلاسل حتى يسلم والحديث روية في مسند الإمام أحمد عن أبي امامه رضي الله عنه مرفوعا إلى نبينا عليه الصلوات الله وسلامه فنقاتلهم ونأسرهم ونضع السلاسل في أعناقهم فإذا أسلموا صاروا إخوانا لنا هذا معنى الحديث واما ما نقله المناوي في فيضي القدير في شرح الجامع الصغير عن الغزالي لأن المراد من السلاسل هي التكاليف الشرعية التي كلفنا بها رب البرية عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل أي هذه التكاليف التي كلفنا الله بها من صلاة وصيام وحج وزكاة ووعدنا عليها ثوابا فنحن نرغب فيها من أجل الثواب فكأنها بمثابة سلاسل تقودنا إلى الجنة هذا نفس فلسفي فليطرح ولا داعي لقبوله ولا لأخذه ومعنى الحديث ما أشرت إليه أننا نقاتلهم فنأسرهم ونضع السلاسل في أعناقهم ورقابهم فإذا أسلموا كما قال أبو هريره رضي الله عنه صاروا إخوانا لنا عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل هذا نموذج نموذج علي عبد الرازع نموذج آخر من الذين يدعون إلى فصل الدين عن السياسة وأن الإسلام رسالة لا حكم ودين لا دولة ولا دخل له في شؤون الحياة وأمور الأمة الأستاذ الإمام محمد عبد الذي هلك سنة ثلاث و300 وقد بين حاله الشيخ الصالح الشيخ محمد محمد حسين الذي توفي من سنوات من سنوات قريبة نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة في كتابه الإسلام والحوار الغربية في الفصل الثالث في خمسين صفحة متتالية من صفحة ثلاث وستين إلى صفحة مئة وثمانية الفصل الثالث الأفغاني ومحمد عبد ويلزم إخوة الكرام أن تطلعوا على هذا الفصل خمسين صفحة سوداء منكره في حياة الأفغاني الماسوني وهو إيراني وليس من بلاد الأفغان ولا صلة له بالأفغان لكن لينفي عن نفسه التشيع والباطنية نسب نفسه إلى الأفغان وهو مؤسس المحافل الماسونية في البلاد العربية وتلميذه الذي كان يرضع من ثجه محمد عبده وكان يتردد عليه وعلى اللورد كرومر النمساوي الذي كان منتدبا من قبل بريطانيا على بلاد مصر فبين هذا وذاك بين جمال الدين الأفغاني وبين اللورد كرومر وهكذا مع بعد ذلك بلنت الذي كان يقول عن محمد عبده إنني أستطيع أن أقول كما نقل الشيخ محمد محمد حسين عنه في هذا الفصل إنه لا ثقة لمحمد عبد بالإسلام كما أنه ليس لي ثقة بالكنيسة الكاثوليكية ومحمد عبد لا يثق بالإسلام إلا كثقة بالكنيسة الكاثوليكية مع أنه كان المفتي تقدم معنا أنه يقول لعنة الله على ساسا ويسوس وسياسة دعونا من هذا الدين شيء والسياسة شيء آخر لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين كما يقول عتات المجرمين في هذا الحين ساس يسوس سياسة دعونا من هذا وصل به الامر الى إخوة الكرام الى درجة مزرية في الفصل كان مستشارا في محكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف وبلد مصر وهكذا القوانين التي بعد ذلك صدرت منها اليها الى سوريا ولبنان والعراق وغيرها من البلاد هي القوانين التي وضعها نابليون بونابرت بالحرف. حتى جاء بعد ذلك السنهور كما سياتينا في سنة 1948 وثمان بعد وفاة محمد عبد بعد، فغير قانون نابليون بونابرت إلى قانون ألعن منه أكثر. واستقاه من عشرين مصدرا من المصادر الأجندية سيأتين هذا عند الأمر الثاني وهو عند الفصل والمكر لكن انظروا الآن في الفصل محمد عبد مستشار في المحكمة الاستئناسية التي كانت تحكم بالقوانين الفرنسية قوانين فرنسية وضعنا يوم بونبرد مع أن اللعين باليوم بونابرت عندما جاء وفرض القوانين بنفسه ردت عليه وطرد وأخرج هو وحملته ثم بعد ذلك رتب لوضع دستور للبلاد من قبل نصارى لا يؤمنون برب العباد فاخذوا ذلك الدستور بحذافيره ووضعوه على المسلمين من الذي غاب صورة نابليون لا أثاره ولا فعله محمد عبد مستشار في محكمة الاستئناف التي تحكم بالقوانين الفرنسية عين بعد ذلك مفتيا في الشريعة الإسلامية مفتي في المشيخ الإسلامي مستشار في المحكمة المدنية الفرنسية باقي في هاتين الوظيفتين فبدأ العمة يقول سبحان الله هو في محكمة الاستئناف يحكم بقانون فرنسا وفي منصب الافتاء يحكم ويفتي بقانون وشرع الله كيف هذا التناقض ما لقيصر لقيصر وما لله لله تسأل عن الدين نفتيك وأما المحاكم هذه لها قوانين بعد ذلك خاصة مستشار في محكمة الاستئناف ومفتي بعد ذلك للمسلمين إن هذا حقيقة مما يند له الجبين وكيف يرضى مسلم بهذا ولو ترك منصب الإفتاء لكان أيسر ووزر ارتكبه ولعل الله يتوب عليه ويلهمه رشده بعد ذلك أما أنه نجمع بين الشيطان والرحمن ونقول الرحمن في جهة والشيطان في جهة ونرضي هذا هنا ونرضي هذا هنا لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا كان يفتي على مذهب الإمام أبي حنيف عليه رحمة الله ألقتديت بإمامك أبي حنيفة إذا ادعيت الانتساب إليه يقول الذهبي في ترجمة, في ترجمة سيد الفقهاء الإمام أبي حنيفة الذي توفي سنة خمسين ومئة للهجرة وهو تابعي باتفاق ثبتت رؤيته لأنس بن مالك رضي الله عنه وقيل رأى ستة من الصحابة الكرام ولم تثبت هذه المنقبة لإمام من الأئمة الأربعة إلا لأبي حنيفة فهو تابعي رأى أنس بن مالك وقيل رأى ستة من الصحابة الكرام اما رؤيته لأنس ثابتة ثابت رضي الله عنهم أجمعين يقول الذهبي في ترجمته في سير اعلام النبلاء في الجزء السادس صفحه 2440 فقيه الملة هذا فقيه الملة إليه المنتهى في الفقه والتدقيق فقيه الملة إليه المنتهى في الفقه والتدقيق والناس عيال عليه في الفقه الناس عيال عليه في الفقه الا اقتديت به أبو حنيفة دعاه أبو جعفر المنصور والحكومة إسلامية شرعية لكن فيها شيء من الجور والظلم كما يوجد في الرعية شيء من الجور والظلم فعرض عليه القضاء فأبى قال أترغب عما نحن فيه قال لا أصلح يا أمير المؤمنين سبحان الله إمام المذهب الذي اخذت رتبة الإفتاء فيه يترك القضاء في حكومة شرعية وأنت تأخذ القضاء في القوانين الفرنسية أترغب عما نحن فيه قال لا أصلح يا أمير المؤمنين فانظر فانظر لبطشي وجوري وظلم الحكام حتى في ذلك الزمان فيه شيء من الجور وهذا لا يخرجه عن حضيرة الإسلام قال كذبت يقال هذا لفقيه الملة يقال هذا لفقيه الملة وشعرة من أبي حنيف أطهر من ملء الأرض مثل أبي جعفر كذب قال غفر الله لك يا أمير المؤمنين قد حكمت على نفسك إذا كنت كما تقول فلا أصلح للقضاء فكيف ستولي القضاء كذابا إذا كنت كما تقول فلا أصلح للقضاء وإذا كنت كما أقول فقد أخبرتك عن نفسي فأنت الآن كيف تتكلم بهذا إذا كان عندك رشد وعقل وتتهمني بالكذب كيف ستوليني القضاء وإذا كنت صادقا عندك فأقول أنا لا أصلح فحلف أبو, حنيف أبو جعفر أن يلي أبو حنيفة القضاء فحلف أبو حنيفة ألا يلي القضاء لأبي جعفر فقال الربيع حاجب أبي جعفر سبحان الله يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت قال أمير المؤمنين أقدر على الكفارة مني فليحنث في يمينه وأنا أبر أمير المؤمنين أقدر على الكفارة مني فغضب أبو جعفر وأمر بسجنه وقيل ضربه مئة صوت وقيل توفي أبو حنيفة عليه رحمة الله ونور الله قبره ونسأل الله أن يكرمه بجنات النعيم وأن يشفعه فينا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وقيل إنه مات وهو في سجن أبي جعفر قضاء يتركه لأنه دخل فيه شيء من البلاء وانت تتولى القضاء بالقوانين الفرنسيه هذا كان حال أئمتنا نحو القضاء عندما دخله شيء من الأهواء وفرض عليهم ما لا تقره شريعتنا الغراء وهكذا من جاء بعد أبي حنيفه عبد الله ابن إدريس الأودي نعته الذهبي بشيخ الإسلام في سير أعلام النبلاء في الجزء التاسع صفحة 42 عبد الله ابن إدريس الأودي توفي سنة 2290 ومئة بعد 42 سنة من وفاة أبي حنيف عليهم رحمة الله دعاه هارون الرشيد فاحب العصر الذهبي وعرض عليه القضاء فامتنع فقال هارون الرشيد سبحان الله أعرض عليك القضاء فتأبى فقال لا أصلح يا أمير المؤمنين فقال هارون ليتني ما رأيتك ولا عرفتك فقال وأنا والله ليتني ما رأيتك ولا عرفتك أنا جئت إليك أم هذا بإكراه منك لي فتمعر وجه هارون لكن عندهم مع ذلك خشية من الحي القيوم ثم قال خرج عنه فخرج عبد الله بن إدريس الأودي شيخ الإسلام فأرسل إليه جائزة خمس مئة درهم وقال أبيت أن تلي لنا عمل فاقبل صلتنا فلما جاءه الحاجب والرسول بهذه الصرة وفيها الدراهم صاح باعلى صوته أخرج من هنا أخرج من هنا مر من هنا وملتفت إليه فذهب هذا الحاجب والرسول إلى هارون وقال رد الصلة وما قبلها فارسل إليه هارون ما وليت لنا عملا ولا قبلت لنا صلة فسيأتيك ولد المأمون فحدثه فقال إن جاء مع أولاد المسلمين حدثته أما على انفراد ابن الخليفه وغيره سواء الا اقتديت بهؤلاء القوانين الفرنسية تصبح مستشارا فيها سبحان الله العظيم ولذلك القضاء لما صار فيه شيء من البلاء كان أئمتنا يحذرونه انظروا لهذه الحكمة التي يقولها الإمام بن كثير في البداية والنهاية في الجزء الرابع عشر صفحة خمس وثمانين في حوادث سنة 717 عند وفاة قاضي القضاة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان الزواوي كان قاضي القضاة في بلاد دمشق يقول الإمام ابن كثير توفي عزل قبل وفاته بعشرين يوما ثم توفي يقول وهذا من علامات الخير فيه فهو خير له من أن يلقى الله وهو قاضل هذا من علامات الخير فيه أنه جاءه العزل وعزل قبل موته بعشرين يوما ثم ادركته منيته فكيف بمن يكون مستشارا في محكمة مدنية كفرية تحكم بالقوانين الفرنسية إخوة الكرام هؤلاء سأرد عليهم باختصار فأقول يا من تريدون فصل الدين عن السياسة وتجريد الحكومة من الدين خبروني هل الله جل وعلا يعلم صالح الفرد ولا يعلم صالح الأمة والجماعة خبرونا فالأفراد يعلم ما يصلحهم فلهم أن يتدين، وأما الأمة لا يعلم ما يصلحها فلذلك يسن لها نظاما غيره هل الله يعلم صالح الفرد ولا يعلم صالح الجماعة وهل الله يبالي ويعتني بأمر الفرد ولا يعتني بأمر الجماعة وهل الله جل وعلا أصاب في ديننا وأخطأ في دنيانا ففي ديننا نفوض إليه أمورنا وفي دنيانا نفوضها للذين لا يؤمنون بربنا وهل من حق الله أن يتدخل في شؤون عباده من منفردين وليس له حق أن يتدخل في شؤونهم مجتمعين خبروني ماذا ستقولون عن هذا إن الجماعه هي اكثر استعدادا واستطاعة للخير والشر ولذلك ديننا هو دين الجماعة ولا يصلح إقامة هذا الإسلام وهذا الدين إلا بجماعة فالأوامر التي الزمنا الله بها ووجهنا إليها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من الذي سيقوم بهذا أفراد أم جماعة جماعة تقيم نائبا عنها حكومة إسلامية رشيدة تنفذ هذه الأحكام وإلا من الذي سينفذها إن ديننا يأمرنا بالحرص على الجماعة وعلى الإمارة في الجماعة وترتيب شؤوننا في أقل الجماعات بل في أقصى الاجتماعات فلا بد لنا من إمام وأمير ولا بد لنا من سائس وقائد خبير لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد ثبت في سنن أبي داود والحديث رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة الجياد ورواه أبو يعلى والبيهقي في سننه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم وفي رواية إذا كنتم ثلاثة في السفر فأمر أحدكم أقل الجماعات ثلاثة أقصر الاجتماعات اجتماعه السفر لا بد له من إمام وأمير فكيف بعد ذلك هذه الرعية التي هي جموع كثيرة تترك بدون إمام وأمير يحكمها بشرع الحكيم الخبير إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم ورحمة الله على الإمام الشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عندما كان يقول لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا وكان نهبا لأقوانا فإذا إذا كان الله جل وعلا يعلم صالح الفرد فهو يعلم صالح الجماعة وهذا الفرد عضو في الجماعة. وما يصلحه يصلح الجماعة وما يصلح الجماعة يصلح الفرد ودين الله جل وعلا تنظيم لجميع شؤون الحياة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إخوة الكرام أما الفروق التي سأذكرها والمميزات التي سأبينها والتي توجت في شريعة ربنا ونظامه وهديه ولا يوجد واحد منها في القوانين الوضعية الوضيعة، فهي خمسة: أولها أن هذا الدين وهذا الدستور وهذا القانون وهذا القرآن محترم مقدس، ثانيها مصون من العبث ثالثها تتسع نصوصه لكل ما يقع ويحدث. رابعها فيه إنصاف وعدل لجميع المخلوقات خامسها هو جمسية فوق ال... أمير المؤمنين أقدر على الكفاره منه فغضب أبو جعفر وأمر بسجنه وقيل ضربه مئة صوت وقيل توفي أبو حنيفة عليه رحمة الله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 فارسل إليه هارون ما وليت لنا عملة ولا قبلت لنا صله فسيأتيك ولد المأمون فحدثه فقال إن جاء مع أولاد المسلمين حدثته أما على انفراد ابن الخليفه وغيره سواء ألا اقتديت بهؤلاء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 في حوادث سنة 717 عند وفاة قاضي القضاه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان الزواوي كان قاضي القضاه في بلاد دمشق يقول الامام بن كثير توفي عزل قبل وفاته بعشرين يوما ثم توفي يقول وهذا من علامات الخير فيه فهو خير له من أن يلقى الله وهو قاض هذا من علامات الخير فيه أنه جاءه العزم وعزل قبل موته بعشرين يوما ثم ادركته منية فكيف بمن يكون مستشارا في محكمة مدنية كفرية تحكم بالقوانين الفرنسيه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 للذين لا يؤمنون بربنا وهل من حق الله أن يتدخل في شؤون عباده منفردين وليس له حق أن يتدخل في شؤونهم مجتمعين خبروني ماذا ستقولون عن هذا إن الجماعه هي أكثر استعدادا واستطاعة للخير والشر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 في اقل الجماعات بل في اقصر الاجتماعات فلا بد لنا من امام وامير ولا بد لنا من سائس وقائد خبير لا يصلح الناس فوضى لا سراه لهم ولا سراه اذا جهالهم سادوا ثبت في سنن أبي داود والحديث رواه الضياء المقدسي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 خامسها هو جنسية فوق الجنسيات يجمع بين المؤمنين والمؤمنات وهذه الأمور الخمسة سافصل الكلام عليها بالبراهين والأدلة في الموعظة الآتية إن شاء الله وأقارن كما يقارن بين الإيمان والكفر وبين الدر والبعض اقارن بين شريعة الله الحنيفيه وبين القوانين الوضعية الردية ليظهر لنا الحق وأن دين الله صالح للحياة في كل وقت في العصور المتقدمة وفي العصور الحاضرة وفي العصور الآتية إن الدين عند الله الإسلام فلا يعلم من خلق إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكمين وردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين واختم لنا على الإيمان الكامل بفضلك ورحمتك يا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته